برش مع ولا شحود ولا ت بر <تصفيق> مو عشق تودان من البرش معون واحد ولا ليت عرب وصحراء وشدان ولا جبر تطبي ببر الإجراح ولا قلبي في المحانة أخلى ذربان أو يلو قلب غزالي شاحر وفرق الموت صعيب وفرق الحياة عداء أيا شاعد اللي يفعل الخير وفين ما مشى يلقى ألا حبيب اللي والفتو مشى عليها وما نويتو بعد عشرة يكون وداء لا في خلبي نيران وقوية أو الدموع من عيني يجري الليل ونا وكيف نعمل لديك التايها عالية ولا النوم يجيني ولا قدرت نشبه لا حبيب الليل عليها. ولا نويته بعد العشرة يكون غداء رفع روحك وجيني وكل ما تطلب لي حضار لش عليك غدرتني ما وصلك مني كلام العوام من غيرك ما يواتيني بركة عالية منذ الهجور وما عرفت لمنشكي وما بيار ونعدلو يكي جول مني هذو الغيار وشيدوني والعادية نشفى وفية وجادوا على قلبي شقاولي المرى وشحال هادي ولا درتي مجية وغاب علي كحل العين والزفا يا حبيبي ולנו ותו בעד אל עשירה יכונו ודא تعذب فيها أجل عندي وعث خلاش واشفي قلبك بالنية لا تدير في بالك وشواش يا عمر يا عيني يا لطيق شي بكلام الناس اتمنيت نشوفه ونقول هنيا في عيني بكلام العام بفراق وعدبني ولا حنفية وما صمت مني بالردلية وكان لي خديم عبد مبيني ديا دي سيدوه الحشة دهربوه بها نشوار الحبيب اللي وانتم شعليا كل نويتو بعد العشرة يكون غدا أموحا لحبيبي ننشاه نار وما بغا تشي تضفار قفلي قلبي وعباه وقلبه مبغاشي يشفاه والمكتوب وديت معاه وغذرني بعد الولفاه يا غجالي اسلم علي بشلال نقيملك نجاها ونشتنك وتحضر فنا عمري وانا ندم متدمار ما وصلني من الأبرية ولحضور لحبيبي اللي والفتوش عليها ما نويتو بعد الأشرع يكون غدا